طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده جل وعلا بمحامده التي هو لها اهل واثني عليه الخير كله لا احصيه ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والأراضين وخالق الخلق اجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الصادق الوعد الامين بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين ما ترك خيرا الا دل الامه عليه ولا شرا الا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر الاخوه الكرام في مستهل هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء خير وبركة وإيمان وطاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى أهنئ نفسي وإخواني بقرب ودروي شهر الخيرات شهر البركات شهر رمضان المبارك الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن هدى للناس وبينات من من الهدى والفقران وهو شهر عظيم خيره كثير كثيرة بركاته متعددة ما فيه من العطايا والمنل والهبات وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يمنع صحبه الكرام بمقدم هذا الشهر الكريم كما جاء في المسند وغيره الحديث أبي حريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شهر رمضان قد جاءكم وهذه الجملة فيها من التهنئة والبشارة ما لا يخفى، لأن نفوس المؤمنين ترقب متيء هذا الشهر في شوق عظيم ورغبه شديدة وحرص كبير لما يعلمونه في هذا الشهر من خيرات وبركات وعطايا وعظمات ولما يجدونه أيضا في هذا الشهر من أنس وراحة وطمأنينة وزيادة إيمان وهذا أمر يجده أهل الإيمان في هذا الموسم العظيم موسم الخيرات والبركات شهر رمضان المبارك وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي هريره وهو في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صُفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وينادي منادا كل ليلة يا راغب يا فير ويا باغي الشر اقصر ولله العتق من النار وذلك كل ليله وهذه معاشر الاخوه الكرام خمس مزايا عظيمه وخصائص جليله لشهر رمضان المبارك جمع النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث العظيم وذكر للشهر خصائص أخرى وردت في احاديث أخرى عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولكن هذه وقفة مع هذه الخصائص الخمس التي جمعها نبينا صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث أولى من هذه الخصائص قول نبينا صلى الله عليه وسلم إنه إذا كان أول ليلة من هذا الشهر صفذت الشياطين ومرضت الجن ومعنى ذلك أن الشياطين ومردت الجن لا يستطيعون إلى الخلوص إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير شهر رمضان المبارك ومعلوم أن المصفد أي الذي وضع في قدميه الأسقاط والسلاسل لا يستطيع أن يتحرك ليس طريقا يذهب هنا وهناك ويتحرك إلى هذا وذاك ففي جهله مغاد مصطفى الشياطين مصطفى الشياطين والعلماء رحمهم الله يقولون إن العبد كلما عظم نصيبه وحبه من الصيام كان نصيبه للسلامة من الشياطين أعظم وأكبر ومن المعلوم أن المصفد عنده نوع حركة لكن الأسفاد منعت ولهذا كلما عظم نصيب العبد وحبه من الصيام والطاعه والإقبال على الله سبحانه وتعالى كلما كان ذلك أحفظ له وأسلم ولهذا ينبغي على العبد فعلا أن يعتني بالمجاهدة نفسه على تحصيل بركة الصيام وأجله وخيراته العظيمة وما يترتب عليه من أجور وليس هو مجرد الإمساك عن الطعام والشرح نعم هذا هو الصيام لكن الصيام شأنه اعظم من ذلك كما قال نبينا سروات الله وسلامه عليه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة لأن يدع طعامه وشرابا ومقصود الصيام تهديد النفس على الأخلاق الفاضلة والآذاب الكاملة والرعاية للحقوق وتوضيد النفس على السلوك الطيب والخلق الفاضل والبعد بالنفس عن رعونتها فالصيام مذب ولا شك ولهذا قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذه العبادة شرعت لما يترتب عليها من حثار عظيم وثمار مباركة ومن ضمن هذه الآثار تحسين العبد بين الله سبحانه وتعالى ووقاية من الشيطان ولهذا الشيطان يجري من ابن مجرى الدمنة دمنا وإذا صام في صيام تضيق على الشيطان في جرية هذا الذي اشير إليه في الحديث ولهذا نفع العبد في شهر رمضان بالعناية بهذه الطاعة التي شرعت للمسلم في هذا الشهر المبارك والتي هي الصيام عناية به والناس يتفاوتون في الصيام تفاوتا عظيما وان كانوا جميعا يشتركون في الإمساك عن الطعام والشراب والشهوه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لكنهم يتفاوتون فيه تفاوطا عظيما ومما يدل لذلك ما ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سئل في جملة من الأمور هل له أي الصادمين أعظم قال أكثرهم لله بكى وسئل عن كذلك أي المصلين أي الحجاج أي المعتبرين بكل قلب كي نقول من الله ذكر وعليه فان الناس يتفاوترون في الصيام تفاوتا عظيما بحسب اناات بذكر الله في صيامه فقرشاه كبير مما بين من يسمع الليل ثم ينادى نداء طلوع الفجر إلى الظهر ويصلي الظهر ثم ينام الى العصر وبين من يقبل على كتاب الله وعلى ذكر الله ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى فرق بين الصيام هذا وهذا كل منهم صائف لكن فرق بين الصيامين ولهذا كل ما عظم حق العبد ونصيبه من الصيام كانت فائدة أكبر و أعظم وهذا أمر يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما فمنهم مقتصد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات وإذا كان هذا في عموم الدين فإنه أيضا في الصيام في عبادة الصيام من الناس من هو غالم لنفسه ومنهم من هو مقتصد ومنهم من هو سابق بالخيرات بإذن الله الأمر الثاني مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وكذلك الأمر الثالث أن أبواب الجنة تفتح فلا يغلق منها باب وأبواب النار تغلق فلا يفتح منها باب وهذا يفيد أن شهر رمضان شهر عظيم لدبر على الطاعة والعبادة وها أنت ترى فعلا في الناس تميز وإقبال على العبادة منقطع النظير في هذا الشهر العظيم المبارك، وهذا نابع من إحساس لدى الجميع بفكرة الشهر وعظيم بركته وكثر الخيارات التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه وطمع في نفسه بأن يفوز بشيء من هذه الخيارات العظيمة والخصائص المباركة التي جعلها. الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك شهر الصيام. فمن خصائصه ان ابواب الجنه تفتح لا يغلق منها باب وان ابواب النار تغلق لا يفتح منها باب وهذا فيه دليل وشاهد على عظم الاقبال بل واهميه الاقبال على الطاعه والعباده في هذا الموسم العظيم المبارك ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في خصائص هذا الشهر أن مناديا ينادي كل ليلة من ليالي الشهر بدءا من أول ليلة إلى آخر ليلة يا باغي الخير أكبر ويا باغي الشر اقصر وفي رواية أمسك وهذا المنادي جاء في بعض الأحاديث في بعض الروايات التصليح لأنه ملك من ملائكة الله وكل الله سبحانه وتعالى اليه أن يقوم بهذا النداء ونحن في كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك لا نسمع صوت هذا المنادي لا نسمع صوت هذا المنادي إلا أننا من وجود هذا النداء على يقين لا شك عندنا أن هذا النداء حاصل وكائن كل ليله من ليالي رمضان لأن ذلك من الخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه ولهذا يجب علينا أن نؤمن إيمانا جازما أن ثمة منادي ملك من الملائكة كل ليلة من ليالي رمضان ينادي هذا النداء بل مطلوب منا أن نستشعر هذا النداء كل ليلة من ليالي رمضان كل ما جاءت ليلة من ليالي رمضان استشعر. أن منادي منادي في هذه الليلة يا بار يا رحيل أقبل ويا بار يا شاب وسبحان الله النداء يكون في الليل وفي الليل في رياض الأموال أمور عظيمة الأول قيام الليل وما يشتمل عليه من ذكر وقاعة لله ويقال على عبادة الله و القرآن وتنوع الأذكار والأمر الثاني النوم النوم الذي يكون من الإنسان مراحة لبدنه حتى يكسب قضيلة الصيام بنشاط وليس بكسل أو خمول أو نوم بل يصوم هو نصيف مقبل على العبادة ومقبل على النصائح والمنافع والخيرات والبركات المتنوعات. فكل إلى منادي منادب كأن هذه تهيأ لك يا عبد الله كل إلى منادي حتى تصحح النصاب حتى ترتّب نفسك. ولهذا يستحب أن المسلم كل إلى منادي أمران يستحضر أن مناديا وكر الله له. كل ليله أن ينادي هذا النداء يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصى واذا تاملت عاد الله هذا النداء يا باغي الخير يا باغي الشر تستفيد من ذلك ان في ليالي رمضان الناس على قسمين واضح هذا التقصير في هذا النداء الناس على قسمين قسم في ليالي رمضان يبغى الخير نفسه تبغى الخير تريده وتتحرى تبحث عن وقسم آخر ويا لله يريد الشر نفسه تضربه وتتحركه تبحثه الأول نفسه متحركا بالخيل مريد له طالب عن باحث عن راغب فيه نفسه مريد الشر طالب له باحثا عنه حريصة عليه والندا لاثنين الملك يقول كل ليلة يا ذر قيل خيل لانك في موسم الخيرات اجتهد انشر اقبالك على الخير هذا موسمه الان أنت الآن في موسم عظيم من موسم الخيرات ونفسك تبغي الخير فاقبل زد من الخيرات استكثر من الطعام لتاخذ لنفسك نصيبا وحقا وافرا من العبادات اقبل فانك في موسم الخيرات والنداء الاخر للصمت الاخر يا باغي الشر اي يوجد صنف من الناس فعلا نفسه تبغي الشر تبحث عنه تطلبه تريده فياتيه هذا النداء يا باغي الشر اقصر يا باغي الشر امسك كانه يقال لهذا المفرط المضيع إذا لم تمسك نفسك عن الشر في هذا الوقت الفاضي وفي هذه الليالي الشريفه وفي هذا المواسم العظيمه وفي هذا الوقت الذي لله في كل ليلة من ليله يليه ارتقام النار كما سيأتي معنا إذا لم تمسك نفسه وتأصر بها عن السوء والشر متى عساك تتغير ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رَعِمَ أَنْفُ مْرِئٍ رَعِمَ أَنْفُ امرئ رَعِمَ دخل رمضان ثم خرج ولم يُغفر له دخل رمضان ثم خرج ولم يُغفر له لماذا؟ لأن لأنه دخل وأدرك هذا الموسم من مواسم الخيرات والبركات والعتق من النار ودخل الشهر وخرجه على حاله لتفريضه وطبيعة وإجماله وفكابة للذنوب ولهذا لو أن الشخص الذي نفسه في رمضان مقبل على الشر وعلى بعض المعاصي وبعض الذنوب يستحضر في ذهنه نداء هذا الملك يا باغي الشر أقصر يا باغي الشر أقصر يذكر نفسه بهذا النداء ويتعل هذا سبيلا لمداوات نفسه ويقول لنفسه يا نفس أن لم تقصر الآن وتكفي متى عساك أن تكفي إن لم تتوقع الآن متى عساك ان تتوقف إن لم تتق الله الآن متى عساك أن, إن, ان تتق الله سبحانه وتعالى واروي في هذا المقام قصة لا أوريها إلا لما فيها من فائدة، وهي أنه من سنوات في ليله من ليالي رمضان خرجت مع الجد رحمة الله عليه لنصلي التراويح في غسد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت سيارة على نهر فيها صوت الموسيقى عالي جدا وكانت تلك ليلة عشرين صوت الموسيقى عالي. فذهبت إلى تلك السيارة وسلمت وكان مجموعة من الشباب وقلت يا شباب نحن الليلة ليلة 27 إذا ما استطعتم هذه الليلة أنكم تقفون مع المصردين في بيت الله تصلون وتبلون وتحشرون وتقبلون على الله ما هناك أقل من أن تغلق هذا الصوت وإذا لم تمنع نفسك من ذلك في هذا الوقت الشريف الفاضل متى إذا تمنع نفسك وقمت لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام سألت عائشة قال يا رسول الله إن علمت ليلة القدر متى فماذا تقول وكما جاء في الحديث قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاحق عني قلت خذها هدية مني هذا الدعاء لا يفوتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاحق عني اقفر هذا الصوت وكرر هذا الدعاء ايبا هذا الصوت هذا الدعاء فقلت للقريب منهم حفظت الدعاء هز راسه بنعم قلت عده لي فما راض قلت لا انا أعدكيها مرتين ثلاث حتى تعرف وعدت من الدعاء قلت لا أعده لي فأعاده ومشيت ونسيت الكسر بعدها بقرابة الخمس سنوات بارتلة مدينة من المدن كان لي فيها مشاركة والتقيت بمجموعة من الشباب فأحدهم اقترب مني وقال لي إن الله سبحانه وتعالى جعلك سبب بهدائتي قال ما كنت أصال لي ولا كذا ولا كنت لكن تذكر الشباب اللي كان في السيارة كذا كذا قال قدف الله سبحانه وتعالى في قلبي الهدائي من تلك الهيئة من تلك الهيئة يقول فعلا أن مشيت منك وأنا أكرر اللهم إنك عفو ون تحب لأخفاك ون وادع بها ونفسي تحركت وأكبر تمن الله علي ب وحدثني عن امور كان مبتل بها وعثر الله سبحانه وتعالى منها فالشاهد أن هذه فرصة عظيمة خاصة من كان نفسه مبتل ليعاصي وعاثام وذنبه يذكر نفسه بهذا النداء يا باغي الشر أقسم هذا الأمر يتأكد العناية به لان ثمت أعداء لدين الله سبحانه وتعالى وأعداء للمسلمين يركبون برامج مسبقة قبل رمضان بشهور يهيئون هذا رمضان وأولئك القوم يدركون الربح العظيم الذي يحصد المسلمون في رمضان فيقدمون برامج يتعبون عليها أو عليها مال قائلة وتبث وتقدم وتنشر عبر القنوات في رمضان صدًا لي. المسلمين عن الخيرات فيدخلونا في مسلسلات بذيئة وخسيسة وفيها معاني منحقة وأمور منحركة ويتفننون في اغراء الشباب وجذب الناس لاستماع ذلك حتى إن بعضهم يتعمد أن يجعل برامجه على ما يعبرون على ماندة الإفطار على ماندة الإفطار تبدأ تلك البرامج وتستهلك الأوقات لا أوقات الشباب والنساء وغيرهم في تلك الأمور التي تجذبهم ثم ترعب فيهم همة الإيمان والعناية بالذكر وإمبار على الصلاة وأداء التراويح وغير ذلك من الأمور ولا يجنى من الشوك العلم من يجلس على تلك المسلسلات لا يمكن أن تحرك في قلبه قيام الليل ولا يمكن أن تحرك في قلبه قراءه القرآن ولا يمكن ان تحرك في قلبه المعاني و وابواب الذكر المتنوعه وهذا من المكائد التي يكيدها اعداء الدين لاهل الايمان في هذا الموسم الذي يدرك اولئك فضله وبركته وعظم عائده على المسلمين الامر الخامس مما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله عتقا من النار كل ليلة كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله أعداداً يعجق رقابه من النار كل ليلة من ليالي رمضان لله سبحانه وتعالى عتقا من النار وهذا المعنى العظيم عندما يستحذر المؤمن لا يزال يتجدد في قلبه كل ليلة أن يقوم من هؤلاء البديله تعتقت ركابه من النار في هذه الليالي الصريقة القادرة، وإذا علم ذلك وألقنه آمنا به يهيء أسباب التي ينال بها هذا الفضل العظيم، فهؤلاء الذين أعتقت ركابه من النار بما وفقهم الله سبحانه وتعالى من عمل وطاعة وعبادة وإقبال على الله سبحانه وتعالى وعلى قاعة الله جل وعلا. فاكرمهم الله عز وجل بهذا الثواب العظيم اروع ذكر اتقال من اهل النعيم ولهذا يعني استغراق هذا المعنى كل ليله من ليالي رمضان وتحرك هذا المعنى في النفس يفيدك فائده في في العمل والاركاء على الله سبحانه وتعالى بالدعاء ان يجعلك من هؤلاء الذين تعتق رقابهم من النعيم و على كل شهر رمضان خيراته وبركاته لا حد لها ومن من الله سبحانه وتعالى وعطياه والله جل على يصف ما يشاء ويختار يصف من الأوقات ويصف من الأعذار والبقاع ويصف من الناس فمن استطاعه من الأوقات هذا الشهر المبارك العظيم ونحن على ما تفضل من هذا الشهر المبارك أيامه قريبة واللحظاته قريبة فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا أجمعين شهر رمضان المبارك وأن يعيننا فيه على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا فيه وفي كل وقت لله ذاكرين ولا مشاكرين ولا مطيعين وعليه وعلى عبادته مقبولين بمنه وقائم وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طربت عين نسأل الله عز وجل ونحن نستقبل هذا الشعر العظيم والموسم المبارك ونحن نستشعر ما منيت به الأمة من نكبات عظيمة وتعديات آثمة ولاسيما في بعضي. لقاع الإسلام وأراضي المسلمين وخصوصاً في أرض سوريا ومن ينظر في الواقع المرير والتعديات والظلم والانتهاكات التي أصيب بها إخواننا المسلمين في سوريا وفي أيضاً غيرها من القطاع فنقبل على الله بالدعاء ونسأله جل وعلا أن يجعل شهر رمضان شهر عز لامه الاسلام في كل مكان نسال الله عز وجل ان يجعله شهر عز لامه الاسلام في كل مكان ونساله جل على ان يجعله نصرا للمسلمين المستضعفين في كل مكان نسال الله جل على ان يكون لهم ولنا ولجميع المسلمين في كل مكان ناصرا ومعينا ومحافظا ومؤيدا نسى الله جمل وعلا لإخوان المسلمين في سوريا وفي كل مكان أن يحفظوا بما يحفظ به عباده أصالعيه وأن من بين أيديهم ومن خلفهم عن إيمانهم وعن شمائلهم ونسى الله تبارك وتعالى أن يرد كيد أعداء الدين في سوريا وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم اللهم إنا نجعلك في نوره ونعوذ بك اللهم من شرورنا اللهم من أرادنا وأراد أمننا أو أمن إخواننا المسلمين في كل مكان من سوء مستقر فجعل كيده في نخلة وجعل تدميره تدمير وتدمير يا للجلال والإفراط اللهم كن لنا وإخواننا المسلمين مستضعفين في كل مكان ناصرا ومعينا والحلف وهو اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم امننا في اوطاننا واصلح امتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا فيما خافك واتقاك واجعل رضاك يا رب العالمين اللهم آتي نفوسنا تقوى وزكية أنت خير من زكاة أنت وليها ومولاه اللهم إننا نسألك ثبات في الأمر والعزيمة على الرس ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكراً لنعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلب سليماً ولسان صادقاً ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغطرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايقنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والموان اللهم اغفر لنا ذنبنا كل دقه وجله دوله وآخرة سره وعانة اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما اسربنا وما علمنا وما أنت أعلم به مننا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وتحملنا لنكوننا من الخاسرين ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وحنا عذاب النار اللهم بنا من خشيتك ما يحون بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبدلون به جنبا ومن اليقين ما تووون به عرينا مصائب الدنيا اللهم ابتعنا بأسمائها وأوصارنا وقوتنا ما حيت وجعله وارثا منا وجعل على من ظلمنا وصلنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أتبرهمنا ولا مبلغ علمنا ولا تستلف علينا من لا رحمه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر أتوب إلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وذلك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لكن النسبة من العدل من يعني في آية صدق العالمين ايه الصوره اللي شفتني اعرض الشخصيه ده ده اللي تتداوى سمى فيها الذكر كافها يكون المراد بها الافكار المعروفه التسبيح والتهليل والحمد والوعظ تداوى الكريم ونحو ذلك وجاء في مثل وقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وقول يا الذين آمنوا الله ذكرا كثيرا ما تصدقوا بكرهنا اصيله و على الذكر كتاب الله ومحتوى عليه من دين وايه وقاعده وعباده ليس مجرد قراءه يعني ذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو في عنايه بالدين على قول الله سبحانه: فإنما يبتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يقتن ولا أشقا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لي ما حشف لي أعمى وقد كنت مصيرا فالأعراض عن ذكر الله الأعراض عن دينه سبحانه وتعالى الأعراض عن ضاعة وعبادة جنائ الصيام، والصلاة، والزكاة، والعبادة، والصلاة، والزكاة، والعبادة، والصلاة، والزكاة، الحقيقة يعني في شهر واحد يحاول تهدو أن تقوم بكل الأعمال الغيرية التي يستطيع أن يقوم بها في نهاية رمضان أو في أول رمضان سؤال للشياطة، إذا أردت شيء فصلنا للسيء عن تصفت الشياطين وتفتح أقواب الجنة وتغلق الشياطين لا تزاروا بتدوي كثير من عدم الصوم أشد فما هو التناو التوافق بين الحديث وبين ما يوجد في المجتمع أو في بين الناس هذا يعني بالنسبة للصلاة الطبيعية هل هي واجب إنه ما هو الواجب أقول يعني سنة على أساس أن يقوم الإسلام فيها مع الـ مع الـ الإمام في الحرب هم يقولون إذا كان عنده فشوة، حتى, حتى نقوم بها، يعني لوحده تبارك الله. فيما يتعلق بسؤال الأستاذ الفاضل الأول، وهو المعنى المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وصفدت الشياطين ومردت الجنة. وهذا التصفيق معناه ظاهر وواضح والحديث كما قال اهل العلم على ظاهره فتصفيق الشياطين على ظاهره بمعنى أنه يوضع في في ايدهم القيود والسلاسل فلا يستطيع ان يتحرك للامر الذي كان يتحرك اليه من قبل ولا يستطيع أن ينطلق مثل انطلاقته من قبل لكن لا يمنع ذلك كما شار إلى ذلك بعض اهل العلم أن يكون عنده نوع من الحركة ونوع من التسلط ويكون هذا النوع من الحركة أو التسلط مرتبطا بمن ضعف إيمانه وضعف في سيانه وفي عبادته أما من وفق الله سبحانه وتعالى للعناية الصيام والمحافظة على الصيام فليس للشيطان عليه أي سبيل أو أي طريق هذا معنى أشار إليه اهل العلم المعنى الآخر في الجواب على السلام وهو ما تعلق بالواقع الواقع الذي هو واقع وجود الآثام وجود المخالفات وجود المعاصي ثالثا يكون بتاثير من الشيطان وتاره يكون بتاثير من النفس الاماره بالسوء والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الشياطين تصفت ان النفس الاماره بالسوء باقيه على امرها بالسوء بصاحبها فوجود هذه الاشياء قد يكون من هذه النفس الاماره بالسوء هذا معنى ايضا يلاحق في هذا الجانب معنى ثالث ايضا ينبغي ان يلاحق وهو ان الشياطين الذين هم أولاد إبليس الذي عالم وغيب ان ويروننا ولا نراهم ولهذا قال جل عنا ويراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم قال بعض السلف أدو يراك ولا تراه شديد المؤنى أدو يراك ولا تراه شديد المؤنى هؤلاء يصفدون ويسلسلون لكن أيضا لهم اعوان لهم أعوان وأعوانهم مثل ما قبل قليل الكلمة يعملون قبل رمضان بوقت لتهيئة برامج واساليب وطرائب إذ الناس في رمضان وصدهم عن رمضان فالشياطين تصفت لكن هؤلاء ببرامجهم وأعمالهم الذين هم الشياطين مطارقين فيها، مطارقين في هذه الأعمال. هاي نعم. الشياطين إن القول أن المقام في رمضان يحتاج فعلاً من الشخص إلى إيمان، إلى صدق الصيام، إلى صدق الإقبال على العبادة. يعني ما يبقى مفرضاً ومتوانياً ويقول إن ورد أن الشياطين و. و ليس لها علي السبيل بل هو فتح الان على نفسه السبيل في التفريط و والوقوع في الذنب الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه اذن اذا اردنا ان ننظر في الحديث و ايضا ما يقابل في الواقع الواقع يرجع الى مثل هذا التفصيل الذي ذكرت هذا فيما يتعلق بالسؤال الاول وما تعلق بالصلاه الثانيه صلاة التراويح ليست فرق وليست بواجبه لكنها باب عظيم يكفينا يكفينا في ذلك حول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى, حتى ينصرف كتب له قيام ليلة لو لم يأتي إلا هذا الحديث لكما دلاله على شرف صلاة التراويح جماعة مع الإمام قال من قام مع الايمان حتى ينصرف كتب له قيام ليله فلا شك ان حرص الانسان على اداء الصلاه صلاه التراويح مع الجماعه مع الايمان حتى ينصرف لا شك ان هذا احظى لاجبه أعظم لثوابه عند الله سبحانه وتعالى لكنه ليس فرطا وليس امرا اوجبه الله سبحانه وتعالى عليه الا انه باب عظيم من ابواب الخيات والبراجات وليل الليل العظيمات وبالله وحده التوفيق الشيخ يعني في بعض المساجد صلي خمس صلي هل هذا يعني حصل ولا لا من قام مع الإمام حتى يصرف كتب له قيام ليله لكن أجر القيام يتفاوت سواء من حيث كثرت ذكر المصلي لله فيه وهذا واضح في الحديث قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي المصلي العظم أجراء قال أكثرهم لله ذكر فمن المعلوم أن من من يصلي التراويح ويسمع في صلاته للتراويح القرآن كاملا كاملا غير من يصلي ويسمع في رمضان كامل جزئين من القرآن مثلاً وفي كل مخير لكن لما تطول الصلاة والصلاة والسجود والركوع والاقبال والمناجات لكن لا شك هذا أعظم أجرم عند الله سبحانه وتعالى وفي كل مخير يعني كل منهم قد صلى وكل يعني له حق ونصيب من هذه العبادة لكن اجرهم فيها متفاوت إذا كانت من صلاتهم واحده وقوعا وسجوداً يتفاوتون بحسب وصولهم بالغ عن الله كما بين السماء والارض فكيف بين صلاه واخرى